love. in mm -hmm. multimass so رَكِيدُ لَكَ كَيذا إِنَّ السَّيْطَانَ لَ حدي <تصفيق> حدي del Congreso Aò oh. La la la Ua Thank you. What you ندروق معدود وشر به Va caman li اللهم <تقلأ> لنسترهم من بالامراء في اقرئ وَدَمَا بَنا غأَشُد till everyone قليم ولو قد همت به في